النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. هلمو هلمو ورد هو الكفر يرغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1440 واربعمائة للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك عشرين عنصرا من البكك المرتدين بكمين في درنج وهلاك وإصابة أحد عشر آخرين في أربع عمليات أخرى لجند الخلافة في أماكن أخرى من الخير وعمليتان في الرقة وحلب عشرات الهلك والمصابين وأسرى من عناصر الجيش النيجيري المرتد إثر هجوم عليهم في بلدة باغا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 كما جنود الخلافة أول أمس لرسل يحوي عدة آليات وعناصر من البكك المرتدين في قرية درنج على الطريق الرابط بين حقلي العمر والتنك النفطيين واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك قرابة العشرين منهم وتدمير آليتين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعات ولله الحمد على توفيقه ما زلنا في الخير بفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة امس من قتل اثنين واصابه ثلاثة من البكك المرتدين اثر استهداف نقطة لهم بالاسلحه الرشاشة في قرية اليمام شرقي بمنطقة ذيبان اضافة الى اصابه ثلاثة عناصر اخرين بعد استهداف سيارة كانت تقلهم في قرية الحريجي بمنطقة الصور وهلاك اخر اثر استهداف حاجز للمرتدين بالاسلحه الخفيفة عند دوار العتال في بلدة شحيل. كما تم إصابة اثنين من البكك المرتدين بجروح خطيرة إثر استهدافهما بعبوة ناسفة في قرية الكشكية مساء أمس ولله الحمد من قبل ومن بعد وفي الرقة بفضل الله ومنه تم ظهر أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في قرية أبو قبر شمال منطقة سلوك ما أدى ليعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها والله الحمد على توفيقه أما في حلب فتم بحوله تعالى أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق السعن في مدينة منبج ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة مرتدين كانوا على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاة غرب إفريقية عشرات الهلك والمصابين وأسرى من عناصر الجيش النيجيري المرتد إثر هجوم عليهم في بلدة باغا بعد التوكل على الله تعالى شن جنود الدولة الإسلامية في ولايه غرب افريقيه هجوما على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة باغا قرب بحيرة تشاد واشتبكوا معهم فقتلوا وأصابوا العشرات واسروا اربعه مرتدين وأحرقوا ثكنات عدة واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة والله الحمد على توفيقه وإلى ولايه العراق هل كأم مصابون من المرتدين بعمليات لجند الخلافة في ولايه العراق من الجنوب بتيسير من الله تم أمس استهداف همر للحشد الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في منطقة جرف الصخر ما أدى لاعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على تيسيره وفي كركوك بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف مقر للحشد العشائري المرتد بأربع قذائف هاون عيار ستين ملم في قرية سبع نيسان بمنطقة الرشاد وكانت الإصابات مباشرة كما تم بفضله تعالى أمس تفجير عبة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية الطويرية في منطقة العباسي ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة مرتدين كانوا على متنها والله الحمد والمنه وإلى ديالة بتأييد من الله تعالى تم أمس استهداف دورية راجلة للشرطة المرتدة بعبوة ناسفة قرب قرية غزلجة شمال المقدادية ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر كما تم أمس أيضا بتأييد منه سبحانه تفجير عبوة ناسفة على آلية للرافضة المشركين قرب القرية ذاتها ما أدى لاعطابها والحمد لله وأخيرا إلى ولايه سيناء بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية عسكرية للجيش المصري المرتد في منطقة المقاطعة في رفح ما أدى لعطبها ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين.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 وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الكفر يرقو ويُزبيد جاث فأين الأبات وأين الأسود؟ فاين المبات واين الاسود شارينا النفوس بحب الجنان وخذنا الحروب بصدق الجنان بحب الجناني وأخذنا الحروب بصدق الجناني مشينا إليهم بحد السنان فعن غمرة الحرب لسنا نحيل فعن غورات الحرب لسنا نحي هلوها نروح مات المكارم خفافا ورد المظالم هو الكفر يروى ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسور فأين الأبات وأين الأسور